إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت ذا الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل مَثْوًى لَّهُمْ وَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَا هُمْ فَنَاظِرُونَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ نَسِينًا ربك كما زين له سوء عمله واستهان اهواههم مثل الجنه التي وعد المتقون ثمين وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر عسل مص ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وتقو ماء ومنهم من يتمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين صبع الله على قلوبهم واتبعوا تبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهن ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فَقَضِيتَ آيَاتِهَا فَأَنَّى لَهُم إِذَا جَاءَتْهُم ذِكْرَاهُمْ فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَوَّفِيرًا لِلْبَنِ بِكَرِيمٍ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ظغيا لَ متفض لَلك